ومن الذين قالوا إننا صارا أخذنا ميثاقهم فنسو حظا فنسو حظا مما ذكروا به فأقرنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 يهدي به الله من اتبع رطوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من, من خلق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 كتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترتين من رسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فتره من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ولا الله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكرو نعمة الله عليكم يا قوم اذكرو نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أبيات وجعلكم وجعل لكم ملوك وآتكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على جَبَّارِكُمْ فَتَأْنْ قَالِمُ خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِن دخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن لا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غلبون. وعلى الله فتوكلوا إِن مؤمنون قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبداً لن ندخلها أبداً ما دامو فيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ 124. فالفرق بيننا وبين القوم الفاسقين 125. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين